هذه الأسماع الأربعينية الإدريسية للشيخ السهر وردي قدس الله سره بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا إله إلا أنت يا رب كل شيء موارثه ورازقه وراهمه يا إله الآلهة الرفيع جلاله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 ya daim bıla fana ve la zavalı mülkhi ve bacağı, ya samet min gair şbihin, fala şe’ak e mithli, ya bar fala şey küf yudalihi, vla ya kabiru ente allahu lezhi la tahtil uqulu li vasfi azametih Ya bariyan nüfusi bila mithalin khala min ghayrih Ya zakiya min kulli afetin li Ya kafiyan min ataya kulli cevrin لم يرضه ولم يخالطه في عاله يا هنان أنت الذي وسعت كل شيء رحمة وعلم يا منان ذو الإحسان قد عمد كل الخلائق منه يا ديان العباد كل يقوم خاطعا لرهبته ورابته يا خالق من في السماوات والأرض كل إليه معاده، يا رحيم كل صريخ ومكروب وغياثه ومعاذه، يا تام فلا تصف الألسن كل كنه جلاله وملكه وعزه، يا مبدع البدايع لم يغ في إنشائها عونا من خلقه.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 يا حميد الفعال ذا المن على جميع خلقه بلفظه يا عزيز المنيع الغالب على جميع أمره فلا شيء يعادله يا قاهر ذا البطش الشديد أنت الذي لا يطاق انتقامه يا قريب المتعال فوق كل شيء علوه ارتفاعه يا مظل كل جبار نعيد بقهر عزيز سلطاني يا نور كل شيء مهداه أنت الذي فلا قد ظلمات نوره يا عالي الشامخ فوق كل شيء علوه ارتفاعه يا قدر الطاهر من كل سوء فلا شيء يعذه من جميع خلقه بلفظه يا مبدئ البرايا ومعيدها بعد فنائها بقدرتي يا جليل المتكبر على كل شيء بلعدل أمره والصدق وعده يا محمود فلا تبلغ الأوهام كل كنه فنائه ومجده يا كريم العفيف ذا العدل أنت الذي ملأ كل شيء عدله يا عظيم ذا الفاخر والعز والمجد والكبرياء فلا يذل عزه يا قريب المجيب المداني دون كل شيء قربة يا عجيب الصنايع فلا تنطق الألسن بكل آلاءه وثنائه يا غيافي عند كل كربة ومجيبي عند كل دعوة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 وهذا الجهد مني وعليك التكلان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين